وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة خفاف بن ندبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا خفاف ابتدر رفيق قبل الطريق فان عرض لك امر نصرك وان احتجت اليه رفضك وقال لا اعلم له غير هذا الحديث وذكر العسكري في الاماري من حديث علي وسعيد بن معروف بن رافع عن أبيه عن جده مرفوعا وفي الحلية لابي نعيم عن سفيان الثوري جاء رجل إليه فقال اني اريد الحج قال فلا تصحب من يكرم عليك فان ساويته في النفقة اضر وإن تفضل عليك استذلك وفي مكارم الاخلاق للخرائطي عن الحسن البصري لا تصحب رجلا يتكرم عليك فيفسد ما بينك وبينه لشيء من السفر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سافرتم تصحبوا ذوي الجود واليسر فائدة روى اكثم عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الرفقاء اربعه وقد تكلم على معناه السهيلي في التعريف وقال القاضي أبو بكر ابن العربي ثلاثة لأن أحدهم إن مضى يحتطب أو يستقي بقي أثنان قال النووي واستحب بعض العلماء أن يكون من الأجانب لا من الأصدقاء ولا من الأقارب قال والمختار أن الصديق المألوف به أولا لأنه أعون له على مهماته وأرفق به في أموره قال ثم يحرص كل منهما على إرضاء رفيقه في جميع طريقه ويحتمل كل منهما صاحبه ويرى له فضلا وحرما ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات السابع أن يعلم إخوانه فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم سفراً فليوجع إخوانه فإن الله جاعل في دعائهم البركة أخرجه أبو بكر الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق وأخرجه الطبراني في الأوسط من جهة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم سفرا فليسلم على إخوانه فإنهم يزيدون بدعائهم إلى دعائه خيرا وأخرج العقيلي من طريق ليس ابن أنس بن رنيم قال سمعت ابن سيرين يقول من خرج إلى أرض أو بلد فسلم علينا لزمنا إتيانه إذا قدم إلا أن نأخذ عليه بالفضل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة إذا أراد الرجل سفرا أن يأتي إخوانه فيسلم عليهم وإذا قدم من سفر جاء إخوانه فسلموا عليه ويستحب طلب الدعاء والوصية من أهل الخير والصلاح ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف فلما انولى الرجل قال اللهم اطوله البعد وهون عليه السفر قال الترمذي حسن ويستحب الدعاء عند الوداع فعن قضعة ابن, ابن يحيى البصري قال قال لابن عمر هلما اودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه أبو داود والنسائي والحاكم. وعن عبد الله الخطمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال استودع الله دينكم وأمانكم وخواتيم أعمالكم. رواياه أيضا. وإنما ذكر الدين مع الوداع لأن السفر موضع خوف وخطر وقد يصيبه منه المشقة والتعب فيكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين فدعا له بالمعونة والتوفيق فيهما وقيل الأمانة هاهنا أهله ومن يخلفه منهم وماله الذي اودعه ويستحفظ أمينه ووكيله ومن في معناه وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا من أصحابه قال زودك الله بالتقوى وغفر لك ذنبك ولقاك الخير حيث توجه. وقال لم يروه عن زيد بن اسلم الا اسماعيل بن رافع الثامن يستحب السفر يوم الخميس ففي البخاري عن كعب بن مالك قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر الا يوم الخميس قال النووي فان لم يكن فيوم الاثنين لأنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة يوم الاثنين ويستحب أن يكون باكرا لحديث صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم في أول النهار وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأسرى وكثر ماله رواه أبو داود والترمذي وقال حسن لكن في إسنابه مجهول التاسع إذا سافر بحج أو غزو أو غيرهما يستحب أن يحرص على أن تكون حلالا خالصة من الشبه فإن خالف وحج أو غزا بمال مغصوب عصى وصح حجه في الظاهر لكنه ليس حجا مبرورا كذا قال النووي ومراده عصى بالتصرف في المال المغصوب لا بالحج أو بالغزو ويدل على أنه لم يعص بهما أنه يكتب له ثوابه ويثاب عليه والإنسان لا يثاب على معصية انتهى وهذا ممنوع بل الظاهر أنه لا ثواب فيه كما قالوا في الصلاة في الدار المغصوبة ويستحق أن يستكثر من الزاد والنفق ليواسي به المحتاجين وليكن زاده طيبا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية والمراد بالطيب هنا الجيد وبالخبيث الرديء ويقول طيب النفس بما ينفقه ليكون أقرب إلى قبوله العاشر ويستحب له ترق المماحكة فيما يشتريه لأسباب سفره لا فيما في سفر حجه وغزوه وكذا كل قربة كذا قاله الإمام الجليل أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي وغيره ويستحب الا يشارك غيره في الزاد والنفقه والراحل لان ترك المشاركه اسلم فانه يمتنع بسببها من التصرف في وجوه الخير والبر والصدقه ولو اذن له شريكه لم يوثق باستمرار رضاه فان شارك جاز ويستحب ان يقتصر على دور حقه واما اجتماع الرفقة على طعام يجمعونه يوما يوما فحسن ولا باس باكل بعضهم من بعض إذا وثق بأن اصحابه لا يكرهون ذلك وان لم يثق فلا يزيد على قدر حصته وليس هذا من باب الرياء في شيء فقد صحت الاحاديث في خلط الصحابه رضوان الله عليهم ازواجهم وعن رحشي بن حرب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفرقون قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه الحادي عشر يستحب التبكير فقد أخرج أصحاب السنن عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعثا سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأسرى وكثر ماله قال الترمذي حديث حسن ولا يعرف لصخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وقال أبو القاسم البغوي لا أعلم روى صخر الغامدي غير هذا وكذلك قال ابن السكن وابن عبد البر وذكر بعضهم أنه روى حديثا آخر وهو قوله لا تسب الأموات فتؤذي الاحياء وعمارة ابن حديد الراوي عنه قال أبو حاتم مجهول وقال أبو زرعة لا يعرف وقال ابن السكن وابن عبد البرد مجهول ولم يروي عنه غير يعلى ابن عطاء الطائفي وقد أخرجه أبو بكر الخرائصي في مكارم الأخلاق من حديث علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر وانس بن مالك وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنه وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يسبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعد صلاة الصبح وقت يقسم فيه الأرزاق بين العباد وهو نشاط النفس وراحة البدن وصفاء الخاطر الثاني عشر تستحب الصلاة عند إرادة السفر ففي الطبراني مرفوعا ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرة وهو حديث المطعم ابن مقدام الصحابي قال النووي ويستحب ان يقرأ في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانية الاخلاص وان يقرأ بعد سلامه ايه الكرسي فانها عظيمة النفع جدا فقد جاء في حديث من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع ويقرأ معها لإيلاث قريش فقد جاء فيها آثار السلف مع ما علمه من بركة القرآن في كل حين وقد أخرجه أبو بكر الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق من جهة سعيد بن مرداس عن إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قدرت سفرا وقد كتبت وصيتي من مالي أي الثلث ادفعها إلى أبي أم إلى أخي أم إلى ابني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما استخلف عبد في أهله خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن في بيته إذا شد عليه ثياب السفر يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثم يقول اني استقرت بهن إليك فاخلفني بهن في أهلي ومالي فهي خليفته في أهله وماله ودرك حول داره حتى يرجع إلى أهله الثالث عشر يستحب للمسافر الصدقة في موضعه إذا وضع رجله في الركاب فيشتري سلامته من الله عز وجل وإذا رجع شكر الله قاله ابن سراقة في كتاب الآداب الرابع عشر أخرج البيهقي في سننه من جهة الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت أنت ثقتي ورجائي اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني ووجهني إلى الخير حيثما توجهت وقال وكان الخطابي يقول فيه فانتشر انبثرت يعني ابتدعت في سفري قال النووي والسنة أن يدعو بما صح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل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 وتنحى عنه الشيطان قال الترمذي حسن صحيح الخامس عشر اخرج الخطيب ابو بكر في كتاب الجامع من جهة محمد بن عقبة ابن هرم السدوسي عن ابي اميه بن يعلى الثقفي بن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهن في سفر ولا حضر المرآة والمقحله والمشت والمدراء والسواك وأخرجه ابن عدي في كامله من جهة أبي أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي عن هشام به وقال وقال لا أعلم رواه عن هشام غيره وهو متروك في الحديث وقد رواه عن هشام أيوب بن واقد وهو ضعيف يروي المناكير وروى الطبراني في الأوسط من حديث إبراهيم ابن أبي عبله عن أم الدرداء قالت سألت عائشة فذكر نحوه وزاد قارورة جهد وأخرج الطيوريات عن الهيثم عن حميد عن رجل من قريش عن مكهول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القوس والسيف في السفر بمنزلة الزاد قال بعضهم وينبغي للمسافر أن يستصحب معه عصا تأسيا بموسى عليه السلام وفيها فوائد منها أن تقتل الحية والعقرب والزئدة والفحن الهائج ويتوكأ عليها الكبير والسقيم والأقطع والأعرض والخطيب فتتنوب للأعرض عن ساق الأخرى والأعمى عن قائد وهي للقصار والدنانح وهي شاد للملة ومحرك للتنور ولدق الحمص والسمسم وتخبط الشجر والسرط والمكار. وللراعي عن غنم وللراكب مركبه ووتدا من الحائط وتركزها فتجعلها قبلة وان شئت مظلة وتدخلها في عروة المروض فطرفها في يدك والباقي في يد صاحبك وإن كان فيها زد كانت عنزة وإن زدت شيئا كانت عكازا فإن زدت شيئا كانت مطردا فإن زدت شيئا كانت ربحا وكانت آية موسى عليه السلام في عصاه وكانت لا تفارق يد سليمان عليه السلام في مقامه حتى صلت الله عليها الأرض وهو ميت فسقط وكانت للجن آية السادس عشر يستحب لإخوانه توديعه ولا بأس بأن يكون هو راكبا معهم وهم مشاه ولا سيما إذا كان المودع كبيرا قال البزار في مسنده لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ومعاذ راكب واخرج الحاكم في مستدركه من جهة سعيد بن المسيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث الجيوش نحو الشام يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرح بيل بن حسن رضي الله عنهم مشى معهم حتى بلغ سنية الوداع فقالوا, فقالوا يا خليفة رسول الله تمشي ونحن ركبان قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه السابع عشر ينبغي السفر مع غير الصاحب ان تيسر فقد روى أكثم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أغزوا مع غير قومك يحسن خلقك ذكره السهيلي في الروم قال وقال في الأذكار في كتاب فوائد الأخبار معنى هذا أن الرجل إذا غزى مع غير قومه تحفظ ولم يرترسل وتكلف من رياضة نفسه ما لا يتكلفه في صحبة من يثق باحتماله لنظرهم إليه بعين الرضا ولنصحه إذلاله فذلك يحسن خلقه في رياضة نفسه على الصبر والاحتمال قال السهيلي وهو أحسن من التأويل غير أن الحديث مختلف في لفظه فقد ورد في سافر مع قومك وذكر الروايتين أبو عمر في حمواته ويستحد أن يرافقه جماعة بقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما ثار راكب في ليل وحده رواه البخاري كذا تج به النووي وفيه نظر من جهة أنه خاص بالليل والمسألة عامة في سفر الليل والنهار وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الواحد شيطانا مجازا لأنه صاحب الشيطان فحذف المضاف وإذا قيل قد اشتهر عن خلائق أنها تستحب الوحدة في السفر فأجيب بأن الوحدة إنما تكره لمن يستأنس بالناس فيخاف عليه بالانفراد الضرر من الشياطين ونحوهم أما الصالحون فإنهم استأنسوا بالله والتوحش من الخلق في كثير من أوقاتهم فلا ضرر عليهم في الوحدة بل مصلحة وراحة لهم ثم ينبغي أن يسير مع الناس ولا ينفرد بطريق ولا ركب يتأبق الطريق فإنه يخاف الآفات من ذلك الباب الثالث في الآداب المتعلقة بالسفر ما يقول إذا ركب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 قال إن ربك تعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح ورواه الحاكم في مستدركه ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه قلت قال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قلت لأبي إسحاق السبيعي ممن سمعت هذا الحديث قال من يونس بن حيان فلقيت يوسف بن حيان فقلت ممن سمعته قال من رجل سمعه من علي بن ربيعه ورواه بعضهم عن يونس بن حيان عن شقيق بن عثبة الأسدي عن علي بن ربيعه الوالبي به ورواه مسلم من حديث ابن عمر نحو وأخرج المرعشي في سننه عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال إذا ركب الرجل الداب فلم يذكر اسم الله ردته الشيطان فقال له تغنى فإذا لم يحسن قال له تمنى وأخرجه أحمد في مسنده والحاكم من حديث محمد بن اسحاق عن محمد بن إبراهيم التميمي عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدق ضعاف للحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكر اسم الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله وقال صحيح على شرط مسلم ولم يكرجاه وله شاهد صحيح ثم أخرجه من حديث ليس بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عن معاذ بن أنس عن أبي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبوا هذه الجواب سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسيا وأخرج ابن حبان في صحيحه عن عبيد الله بن موسى حدثنا أسامة بن زين حدثني محمد بن حمزة بن عمر الأسلمي قال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل ظهر بعير شيطان فإذا ركبتمهن فذكروا اسم الله ولا تقتصروا عن حاجاتكم وقال الصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد على شرطه ثم ساقه من حديث ابن ابي الزناد عن أبيه عن الاعرج عن أبي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن على كل ذروة بعير شيطانا فامتهنوهن بالركوب وإنما يحمل الله عز وجل ما يدعو به في سفره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل لنا الأرض وهوّ علينا أخرجه أبو داود والنسائي وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر أتم منه وأخرج من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم هكذا رواه مسلم بالراء ويروى بالنون واعتاء السفر شدته ومشقته واصله من الوعث وهو الرمل الدقيق الذي يغوص فيه الرجل ويسد المشي عليهم ثم جعل تلك مما يشق ويؤلم والكآبة تغير النفس والانكسار من الحزن والهم يقال رجل كئيب أي حزين ويقول نقي كأبة بتخفيف الهمزة وإسكان الألف كرأس وراث والمنقلب بفتح اللام المرجع ومعناه أن يرجع من سفر فيجد أهله أصيب بمصيبه نسأل الله نسأل الله السلامة والحور بعد الكور قيل الرجوع عن الاستقامة والحالة الجميلة بعد أن كان عليها والحور الرجوع من قوله تعالى إنه ظن ان لن يحور أن يرجع والكون بالنون الوجود نقول لا تردنا إلى حال بعد وجودنا على خير منها وأما على رواية الراء فقيل معناه أن يعود إلى النقصان بعد الزيادة وقيل من الرجوع عن الجائحة المحققة بعد أن كان فيها يقال كان في الكون أي الجائحة شبه الاجتماع بالجائحه باجتماع العمامة إذا لفت ويقال كار عمامته إذا لفها وحار عمامته إذا نقضها فكأنه استعاذ من انتقاض أموره بعد ثباتها حكاه أبو إسحاق الحربي وغيره ما جاء في استحباب ذكر الله تعالى في حال سفره واقامته روى جعفر الفريابي في كتاب فضل الذكر عن عون بن عبد الله قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الجبل لا يقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذكر الله عز وجل فإن قال نعم سره ذلك ورواه البيهقي وقال استبشارا بذكر الله قال عون بن عبد الله الراوي عن ابن مسعود سمعنا الزور ولا يسمعنا الخير وهي للخير اسمع وقرأ وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتفر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولده وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاء الأرض بعضها بعضا يا جاره هل مر بك اليوم عبد فصلى عليك لله أو ذكر الله عليك فمن قائلة لا ومن قائلة نعم فإذا قالت نعم رأت عليها بتلك لها فضلا وقال أبو الدرداء رضي الله عنه اذكروا الله في أسفاركم عند كل حجرة وشجرة لعلها تأتي يوم القيامة تشهد لكم وقال الحليمي من الآداب الذكر عند كل اتجاة وعند كل شيء وعند كل حجر وندر وشجر واستدل له الشافعي رضي الله عنه بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتجع متجعا لم يذكر الله فيه كان عليه فرة يوم القيامة وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد سفرا فقال له أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف ما يقول إذا على وإذا هبط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري قال الآئمة التكبير عند أشراف الجبال استشعار لكبرياء الله عندما تقع عليه العين من عظم خلق الله أنه أكبر من كل شيء وأما تسبيحه في بطون الأودية فهو مستنبط من قصة يونس عليه السلام وتسبيحه في بطن الحوت قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين فافتعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسبيح في بطون الأودية وقيل معنى التسبيح عند الهبوط تنزيه الله تعالى عن صفات الانخفاض والضعف. ما يقول إذا خاف قوما عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم في مستدركه في باب قسم الفيء والغنيمة ثم قال صحيح على شرط الشيخين وأكثر ظني أنهما لم يخرجا وأخرج أبو نعيم في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على سراقه حين اتبعه وأبا بكر فقال اللهم اكفناه بما شئت. فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها ما يحتاجه من طعام أو شراب ويأكل البصل بالخل أو مطبوخا في الطعام أو البطيخة أو ينقع فيه السويقة أو الكعك أو الخرنوبه أو الخف الجاف ويخاض به حتى يختلطا اختلاطا ثم يصف الماء ويبرد على قدر الامكان ويشرب ويتزود طين بلده فإذا نزل على ماء أخذ منه شيئا وألقاه فيه وأقره حتى يصفو ثم يشرب منه وليستعمل شيئا من السكنجرين وإن كان الماء مطلقا استعمل معه الأغذية القارضة ويقلل من المأكل في شدة الحر ثم المياه أنواع، أحدها الكدر، ولتصفى من إناء إلى إناء آخر إلى أن يروق، ويُلقط بالكعك المبلول أو بعسل غليان، ثم يبرد أو يطرح فيه شيء من شب يمالي مسحوق، الثاني المالح، ويشهب بالخل، ويُلقى فيه خرنوب. أو حب الآس أو زعرور أو يأكل السفرجل والسكنجرين فإنه يدفع ضره الثالث الزعاق ويجعل في قدر برام نظيفة ويوضع فوقه عيدان معترضة ويلقى فيه صوف وعليه حمر قد اشتعل ويعتصر ذلك الصوف حتى ينتهي ويشرب الرابع ما يطلق البطن فليستعمل الأغذية المقبضه الخامس ان يكون في الماء حشائش أو أعشاب لها حدة ورداء فليكثر من أكل الدسم ويعتني بتصفيتها وينظر هل نبت فيه نبات سمي وإن كان فيه علق فليروى وينبغي للمسافر ان يتمضمض كل وقت ولا يشرب ويستنشق بالادهان كدهن القرع او اللوز او البنفسج ويدهن جسده وان حمل معه قضبان البقلة الحمقاء وانتص منه نفعه جدا لاسيما إن ان اكل منه قليلا فانه طعام دافع لمضرة السموم مذهب للعفش. فصل، وليعد المسافر الكحلة والسويقة والسكرة والمشمشة والإجاص اليازسة والخلة والبصل المدقوق مع الثوم والكشك المتخذ لتلك وبذرة قطن وهليلج اصفر مسحوق مع السبتي والسكر والكعك والسيرج والزيت العذبة والملح الجرشا والطيبة. وجوارش ممسكة والتمر وقلب الجوز ولا يستصحب الاطعمه الغليظه كالقديد ولا الحلوه الغليظه المتخذة من العجين ولا الجبن في الاحتراس من ضرر الحر من سافر في حر شديد فلا يمتلئ من الطعام ولا الشراب ولا ينبغي أن يكون خاويا منهما إلا أن يكون متخما وإلا فليعتدل منهما ويستعمل الأغذية الباردة المسكينة للعطش كماء الحصر والخل والزيت ويشرب شربة خفيفة من السكر والسويق والماء البارد ويستريح قليلا ثم يسير فإنه ان تحرك عقبه تخبخض في معدته وساء هضمه وليقي أعضاؤه خصوصا الرأس من الشمس فإذا قطع في سيره اغتسل بالماء البارد والعزب الفاتر ولياكل بعض فاكهته وينام في موضع ريح ويتجنب الباء فإن وجد صداعا عالج بماء ورد وخل. وزاد من الاغتسال بالماء وتنشق دهن البنفسج أو القرع أو الخلاف أي شجر الصفاف وينبغي لمن خاف العطش في طريقه ألا يستوفي طعامه قبل سيره بل يأكل شيئا قليلا من البقول الباردة والبوارد الحامضه أو يشرب من السويق أو السكر بالماء الكثير البارد وليحذر الأكل من المالح والحلو والحريف والسمك خاصة والزيتون فإنها معطشة وينفعه البصل المنقوع بالخل والرفق في السير وتقليل الكلام وليستعمل الأجاثة أو المشمش اليابسه ويمسكها في فمه وكذلك التمر هندي وحب الرمان الحامض أو يمسك في الفن قطعه من البلور أو الصدف أو الكبة الخالصة الحلية ويضم الشفتين ولا ينشق الهواء بالفن وينشق الاذهان المبردة ومن بالغ في العفاش فلا ينبغي أن يروي من الماء ساعة دوسه بل يتمضمض به ساعة ويتجرع منه قليلاً ويضع أطرافه فيه ويغسل به وجهه ويدخل فيه إن أحد ثم يتغذى ببعض مما ذكرناه ويزيد في الشرب قليلا قليلا وإلا هلك فصل في الاحتراس من ضرر البرد من سافر في البرد الشديد أو الثلج فقد يعرض له الجمود والجوع والخدر والاسترخاء ونحوها فينبغي أن يمتلئ من الطعام وينال من الشراب نيلاً صالحاً ويمسك عن الحركة بسببه بقدر ما يسخن الطعام إلى هنا انتهى كتاب الغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر من تصنيف الإمام بدر الدين الزركشي محمد بن بهادر بن عبد الله من تحقيق وتعليق وتخريج احمد مصطفى القضاء ومن ومن نشر المكتب الإسلامي ودار عمار وبعد أخي المسافر وعزيز المسامر هذا هو كتاب الغرر السواتر عما يحتاج إليه المسافر. أرجو لك سفرا سعيدا وعودا حميدا ولا تنسى أن تدعو بظهر الغيب لأخيك فائز عبد القادر شيخ الزور وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم